بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فادلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 وحرم ذاتك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فادلدوهم ثمانين دلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذاتك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين داؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم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 وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجاد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتووا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الله لهم تجارت ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم رمآن ماء حتى إذا داءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأضعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَأَيُّ كُلِّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُهُ فَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْت وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تَظَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَ يَعْبُرُونَهُ لَا يُشْرِكُونَ بي شيئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْدِيزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِسَ الْمَصِيرُ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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَضْفَأَلُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلِيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذِنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن دناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليهم